ا ل ذ ض ي ل ه ل د ك ت و ر محمد ر ا النابلسي موسوعه النابلسي ل ل ع ر و م ا ل ش س ل ا م ي ه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 تصلى نارا ح ا م ي ة ت ص ق ى من عين انيه ليس لهم طعام إ ل ا من طريع لا يسبل ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمه لسعيها ر ا ض ي ة 「さあ今日も」 「おはようございます」